بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اريد بنحن مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير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 أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا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 وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه هذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما قريا وتستخرجون حليه تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يورج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري باجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا تعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خمير يا الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخاه وإن تدعو مثقلة إلى حمدها لا يحمل منه شيء ولو كانها قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة وما تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستور الأعمى والبصير ولا ما ولا النور.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 ثم أخذتُ الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فأخرجنا به, فأخرجنا به ثمراتٍ مختلفًا ألوانها ومن الجبال جددٌ بيه وحمرٌ مختلفٌ ألوانها وغراهي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء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 أذهب عنا الحسن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها دروب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات وَالْأَرْضِ إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقدى ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيكم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا أون ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم, أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن عب الظالمون بعضهم بعوا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات